وَُبَشّرَ الْ المُؤْمنينَ الذيينَ يَعملون الصَّالِحَاتِأََّ لهم أَجرًْا حسَسَنَا م كِثينَ فيِيهِ أَبدَا وَُذِر الذيينَ قانُوا التَّقَذَ اللهَّ وَلَدَا مَا لَهم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَل لِأَبائِهِم كَبُرَتْ كَمةَةً تَخدُ مِنْ أَفواهِهِم إ يَقولُونَ إِلَّا كَذِبَا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم, لنبلوهم أيهم أَحْسَنُ عملا وَإِنَّا لجاعلون ما عليها صيدا جرزا